تناؤ لحزب السيفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الله الملك الحق المبين القديم المتعزز للعظمة والكبرياء بالبقاء الحي القيد القادر المقتدر الجبار القحار الذي لا إله إنا أنت أنت ربي وأنا عبدك عملت شوءا نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن يا غفور يا شكور يا حليم يا كريم يا صبور يا رحيم اللهم إني أحمدك وأنت المحمود وأنت للحمد أهل وأشكرك وأنت المشكور وأنت لشكري أهل على ما خصصتني به من مواهب الرغائب وأوصلت إلي من فضائل الصنائع وأوليتني من إحسانك وبوأتني من مظنة الصدق عندك وأملتني من منلك الواصلة إلي ما أحسنت به إلي كل وقت من دفع البلية عني والتوفيق لي والإجابة لدعائي حين بناديك داعيا وابناجيك راغبا لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الإختبار والفكر والإعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار فأنا عبدك فاجعلني يا ربي أتيقك من النار إلهي لا أذكر منك إلا الجميلة ولم أر منك إلا التفطيلة خيرك لي شامل وصنعك لي كامل ولطفك لي كافل وبرك لي غامل وفضلك علي دائم متواتذ ولعبك عندي متصلة لم تخفر لي جواري وأمنت خوفي وصدقت رجائي وحققت آماني وصاحبتني في أسفاري وأكرمتني في إحواري وعافيت أمراضي وشفيت أصابي وأحسنت من قلبي ومثواي ولم تشمل بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عدالي فنسألك يا الله الآن عني كيد الحاسدين؟ وظلم الظالمين وشر المعاندين إلهي لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلمك ماهية ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطان ولا يلتهينيك بصرنا اغر في مجد جبروتك ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عذبك ذاكرين وعلى عذبك الذاكرين كبرياء وعظمتك فلا ينقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينقص لا أحد شهدك حين فضرت الخلق ولا ولا ضدى حضرك حين برأت النفوس كلت الألسل عن تفسير صفتك وأن حصرت الأقول عن كنه معرفتك وكيف يصف كنه يا ربي وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي الذي لم يزل ولا يزال أزليا باقيا أبديا سرمديا دائما في الغيوب وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن إله سواك حارت في بحار بهاي ملكوتك عبيقات مذاهب بالتفكر وتواضعت الملوك بهيمتك وعنت الوجوه بدلة الاستكانة لعزتك وأنقاد كل شيء لعظمتك واستسلم كل شيء لقدرتك وغضعت لك الرقاب وكل دون ذلك تعبي اللغات وعلّب ذلك التدبير في تصالف الصفات فمن تفكّر في إنشائك البديع وثنائك الرفيع وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئا حسيرا وعقله مبهوتا وتفكره متعيرا أسيرا اللهم لك العمد عمدا كثيرا دائما متواليا متواترا متضاعفا متسعا متسقا يدون ولا يبيد غير مفقود في الملكوت ولا مسعود ولا مطموس في المعالم ولا منتقيص في العرفان فلك العمد على مكارمك التي لا تحصى ونعمك التي لا تستقصى في الليل إذا أدبر فالصبح إذا أسفر وفالبر والبحار والغدو والآصال والعشي والأبكار والظهيرة والأسحار وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار اللهم لك الحمد بتوفيقك قد أحضرت النجاة وجعلتني منك في ولاية العصمة فلم أبرح في شبوغ نعمائك فتتابع آلائك محفوظا بك في الرد والامتناع ومحفوظا بك في المنعة والدفاع اللهم إني أحمدك إذ لم تكلفني فوق طاقتي ولم ترضى مني إلا طاعتي ورضيت مني من طاعتك وعبادتك دون استطاعتي وأقلب مشعي ومقدرتي فَإِنَّكَ أَنْتَ الله الْمَلِكُ لَهُ الْحَقُّ لَذِي نَائِلَ إِلَهًا إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَغِيبْ وَلَا تَغِيبُ عَنكَ غَائِبَةٌ وَلَا تَخْفَى عَلَيْكَ خَافِيَةٌ وَلَنْ تَضِلَّ عَنكَ فِي ظُلُمَاتِ الْخَفِيَّاتِ وَقُلْ لَكِنَّ إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تقول لَهُ كن فَيَكُونُ اللهم لك الحمد عمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون وسبحك به المسبحون ومجدك به المجدون وكبرك به المكبرون وهللك به المهللون وقدسك به المقدسون ووحدك به الموحدون وعظمك به المعظمون واستغفرك به المستغفرون حتى يكون لك مني وحدي كل طرفي عين وأقل من ذلك مثل حمد جميع العامدين وتوحيل في الموحدين والمخلصين وتقديس أجناس العارفين وثنائي جميع المهللين والمصلين والمسبحين ومثل ما به عالم وأنت محمود ومحبوب ومحجوب عن جميع خلقك كلهم إلهي أسألك بمسائلك وأرغب إليك بك في بركاتك ما أنطقتني به من حمدك ووفقتني له من شكرك وتمجدني وتمجديني لك فما انسر ما كلفتني به من حقك وما ما وعدتني به من عبائك ومزيد ومزيد الخير على شكرك ابتداءي ومزيد الخير على شكرك بل من نعمي فغلا وطولا ومرتني بالشكر حقا وعدلا فوعدتني ألعافا ومزيدا وعطيتني من رزقك واسعا كثيرا اختيارا وارطاء وسألتني عن شكرا يسيرا ولك الحمد اللهم إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البناء ودرك الشقاء ولم تسلني لسلوء قضائك وبلائك وجعلت ملبس العافية وأوليتني البسط والرخاء وشرعتني أيسر القصط وضاعفت لي أشرف الفضل وعبدتني به من محجة الشريعة وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة واصطفيتني بعظم السنين دعوتا وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة وأوضحهم حجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله واغفر لي ولأهلي ولي إشواني ما لا يسعه إلا مغفرتك وبلغني الكرامة من عندك وابزعني شكر ما نعمت به علي فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الرفيع المبدع المبدئ المعيد السميع العليم. ليس لأمرك مدفع ولا عن قلائك ممتنع وأشهد أنك ربي ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعان فلك العبد على ما لا أستطيع إحصاره ولا تعديده من عوال لفضلك وعوال في رزقك وألوال ما أوليتني به من إرفادك وكرمك فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق عمدك الباسغ بالنجود يدك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في أمرك وسلطانك وملكك ولا تشارك في ربوبيتك ولا تزاحم في خليقتك تبلكوا من الأنام ما تشاء ولا يملكون منك إلا ما تريد اللهم أنت المنعم المتفضل القادر المؤتدر القاهر المقدس المجد في نور القدس ترتيت بالمجد والبهاء وتعظمت بالعز والعلاء وتأذرت بالعظمة والكبرياء وتغشيت بالنور والضياء وتجللت بالمهابة والبهاء لك القديم والسلطان الشايخ والملك الباذخ والجود الواسع والقدرة الكاملة والحكمة البالغة والعزة الشاملة فلك الحمد على ما جعلتني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخلقتني سميعا بصيرا صحيحا سويا سالما معافا لم تشغلني بنقصان في بدني عن طاعتك ولا بعافه في جوارحي ولا عاهة في نفسي ولا في عقلي ولم تمنعني كرامتك إياي وحثنا صنيعك عندي وفضل مناتحك لدي. لَأَعْلَائِكَ نَأيْ أنتَ الَّذي أَمْسَعْتَ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا رِزْقًا وَفَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِهَا تَفْضِيلًا فَجَعَلْتَ لِي سَمْعًا يَسْمَعُ آيَاتِكَ وَعَقْلًا يَفْهَمُ إِيمَانَكَ وَبَصَرًا يَرَى قُدْرَتَكَ وَفُؤَادًا يَعْرِفُ عَظَمَتَكَ وَقَلْبِي روحيدك فانا لفضلك عليه شاكر حامد شاكر واشهد انك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت ولم تقطع رجائي ولم تنزل بأقوبات نفهمي ولم تغير علي وثائق النعامي ولم تمنع عني دقائق العصام ولو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفك عني والتوفيق لي والاستجابة لدعائي فينا رفعت صوتي بدعائك وتمحيدك وتوحيدك وتمجيرك وإلا في تقديرك خلقي حين صورتني فأحسنت سورتي وإلا في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي كان في ذلك ما يشغل فكري عن جهدي فكيف إذا فكرت في النعم العظام التي أتقلب فيها منها أبلغ شكر شيء منها فلك الحمد عدد ما حفظه علمك وجرابه به قلبك ولفذه حكمك في خلقك وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك وعدد ما أحاضت به قدرتك وألعاف ما تستوجبه من جميع خلقك اللهم إني مقر بنعمتك علي فتمهم إحسانك إلي فيما بقي من عموري أعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتسبيحك وتعظيمك وتقديسك ونورك ورأفتك ورحمتك وعلمك وحكمك وعلوك ومقارك وفضلك وجلالك وكمالك وكبريائك وسلطانك وقدرتك وتدبيرك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهايك وبرهانك وغفرانك ونبيك ووليك وعطرة الطاهرين أن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه الأنبياء والموسنين عليهم السلام وأن لا رفتك وفضلك وفمائد كرامتك فإنك لا يعتريك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك ولا تنفد خزائلك ومواهبك المتسعة ولا يؤثر في جودك العظيم منعك الفائقة الجليلة الجميلة الأصيلة ولا تخاف غيمين لاقف دقدي ولا يلحقك خوف عدم فينقص من جودك Pe yıl Faq in ke kulşelinzin qatihir Wa bil اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد وعسبنا الله ونعم الوكيل